وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض عدة للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظنين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين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 فَسَتَغْفِرُ ذُنُوبَهُمْ وَمَن يَظْهَرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ أَرَأَيْتَ كَيْفَ مَغْفِرَةٌ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 ولا تينوا ولا تحزنوا وأنتم الأغلون إن كنتم مؤمنين إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثل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 أَفَإِن مَاتَ أَوْ قُتِلًا قَلَلْتُمْ عَلَى أَعْطَابِكُمْ وَمَن يَنْقَلِذْ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ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 وكأي من نبي قاتل معه رديون كثير فما وهنوا, فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب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 وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ فَآتَاهُمُ اللَّهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا وَحُسْنَ ثَوَابِ الْآخِرَةِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ 119. كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين بل الله مولاكم وهو خير الناصرين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 عشرك و عشرك في جديد يلا باتنان وحون كميدي هاي عشرة دي انو سعوذي كون سابسنا تفسير كقرآن ككريم كلا لما تم ايضا بو عشرك ككوما ايضا بقولي يصد يصدح بك باللابان اياء تنمذا من صورة آل عمران ايضا بقول يكنتون يلا بنا واكوي من الصورة نفسها في سوره ال عمران كما اذا قعدوا وحين كجايرني غزوه تبوح وحين شاقني الى اللحد يدور ايدو قبل لا توي الغدوت من اهلك تبوؤ المؤمنين مقاعد للغثال والله صنيع عليم الى اللحد يدور ايدو انت هي إله مده حقف تربيين أيها كل عجرتي يدي بي مركا كميتها عشرك وروح أو دنبيسي سبحانه عز وجل مؤمنين تخبذوا كوانيه يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعف مضاعفة وتقول لها لعلكم تفلحون معين تلماني خبذا لبقى ودنيتها خبى الفضل وخبى النصياء قبل فضلي أوعل شريح أما سنا أيكوت المدد هذا مرك اللجوش كل يبيني أما فضل لا يسوي يبيني أما تمر يا شعير يا بوري يا عنده لا يسوي يبيني ووين يا عثمان مثل عند مثلين ويدا بيدي إلا هذا الشيء مرك اللجوش ويدا سنا أيو لا يسلاه يكذب عن ما الدين كريم لكن كأتعامل كذا بقي فضله بوقتي العجوز كده قمة شريعة ديني وافج يوم خبر ناسي أنا أنتي مسلمك قبل مسكينك فقيرك دين لجو يجوا وقتي مرك أنت لا جاره وبحين وعيدين ت آخر وزير لا يا مودي ما بالحين كده دب يقول لك تانكينه وعكود درسه لبدي سقيبطه وحبنا ما وتبونا رلا تعدد للخافري نار تأكل هذا اللود دياريا يدين كمؤمنين تأذكي إلالي. صدر النار ليسقي إلالي وينو شجني وين تصل الأوامر ويتناذين نواهي نوح أبو كفريه فرنجي وحكري بكفر كفغادي بعد تعلب الإيمان الصالح إلى أعماله وبعد تخلي عن شرك والكفر. هذه قوي شرك يقلمي حمار أو ذن كهف. أي حرج أو قاتي الإيمان والعمل الصالح. وأطيع الرسول وأطيع الله هو الرسول لعلكم ترحموا آيات 9 سعجر كل بيسا كلك توجيهات قيمك بضنا إلا هذا ما ديس مؤمنين تا وفرع ياسعونها يا يا. قال تعالى حبيوحوه حبيو وصارع ذاتكي نالره من الريل أودك دا إلى كما كانت سبب سألوه دلدالها سيدا اللوغو دك دغا يا طاوغو يا تركو الدنوب يا كثرة الاستغفار كف مركات قشيب اه اله ونه قطيب دائما وابدا استغفار الجوك تنزيب سابك اللوغو غلا في الهواكا وصارعو ايها المؤمنون تذكين ايبرو ما ييدك الى مغفرة تنبدافد اودك دغا من ربكم فبجن حقي ليكين بدافو مدافو او وعدن مدافا وأن ربي أحيان نجلو وإمن تونتا ومن يغفر الظنوك إلا الله ما وعنه بويناهين قدن بدافاجرة جوابت ومن وجنة إلى جنتين جنة جنة أدكدغ أرضها جنة بلعيدة السماوات والأرض إلى إِلَى تضبضها إلى الريالكة تضبضها في ذي أيها جنة أما طولها فلا يعرفه إلا الله عز وجل إنتا بير كذلك إلا أما هانا وحوكيسا ويقى أن الملك ومن المعلوم بداهية وعلى شكرا شيء لا أركب بلحيسيا بير كيسا إن بير كيسوا بليه قلقا ناشا هذا اللي يريم بل ذي بالله شيئا بلع ذي نوع الوجم تدبض أرضه يتدبض سماوات أوليس أياب اللي عزب الدنيا بيرك هذا كثرن جنة ذا إنت عليه وإيجاد واحد جنة الله درب لودياري للمتقين ده كأنك أبغى أي جنة ذا إنت عليه لودياري منهم يحبنا ده كجنة ذا تال ده كلودياري المتقين اللي لو أكوامه في الذين أددتك أي متقين الجنة للديارية أولا يرفقون بحية حول هذا في صرا لدنان تقول هذا والدراء لفتاك كده حدي حولها هاستان حافي ماذا هاستان برواق كجران للي يريه وبحنايا والدراء حدي حنوصنايا حدي واياليه حدي حول يريه لبقوا ربوا بالحنايا كلها تلمانتا متقينتا وحايق باللافتا وحب حيني يد يقدميه وصدق الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله اتقوا النار ولو بشق تمر تمر لك رجحي لن يدع الله كبير نارس كيلاليه حالك هو واحد قرتي بيغضا اما صدق هذا بحينته هذا وحيا له عذابك اللي قبت بعده كويني كل من توزل والكادمين كوة قرية الغيدا عردو أنا قرنت وأويا قف قفبا كوحومي أيي مركبكم كوحومي أيي أفي أديمي إن ذا هنا ذا من نوحومينو محيلا بدرتو عيقوط الماما زاي زيدانكا تشفي يا انتقام وفكماركو وحكيالو إن هذا حي وحلو دريزي كل قاسي نفسه دون الراعي زنا إذا أبنيت أرجوتي لكي ما كارل هذا عسكري لودي أرجوداشي يتشافه هذا لغدي أبكي أبي أدي ما مدنه هذا أحمي أم نين إمتى جنر لقوم متقبل كي كبر بترك والقاضي من الغاي بالمناسبة زين العابدين علي ابن الحسين بن لورنجلي ما في عيسو علي ابن حسين بن علي ابن أبي طالب من إمامه وعالم وتقهوا سوى ويسق هذا ناجي adon Ulaha, ya ibrig biyo wushub shu ba isay ibrigi gantadi ka fakaday gantadi shi ba dakhartay ko injigi uga dakhaday kulsu wajigi ba dela hay sagu araysan xanuunkiina ayo yursida u deyay aalimat al ghaylaba or kaas hu shi yiri مركه ارغت اني دبعي له رقد ولعاصين عن الناس لي غنداتين اف هي ربت كل كاس ييري افوتك لوجله مركه زي تري والله يحب المحسنين أنت عطيقه لله عز وجل مركه يغنا علمي جدي بي الخصوصي سي سبع هذا شيء جرات الله اثناء تنفيذ موسمي والقادمين قوه قرية الغيد عرب قلدي لبد قولنا سد عدوه عوية والعافينا كو عافية علينا في دك هذه الهات عوية ماهلوك فيس مركز ربتي إنو كو عافيو هذه نجفك أدوماك اجينا مركز عزيلي مركز ربه لسبحانه وليعفوا وليصفعوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم كل أدوماك إلا إنو كو دعفوا أبناء دهماك أدونا فيس سيجيهم وصفهم إنو حكيم علي قولك مالك عددك عافيس وقال لك وعافيناي فضبك سداحاتنا وحبني آدم اهدفاتك قيمة اهلا عافيو ايه تلمانت المتقين تساد عنه قنيس أفر وحوي والله معبودك حقا يحب وحجعليه المحصنين تلك وناك ساميه إحسانك واصده وحاوي عبادة سامينايتي ولك يدد سامينايتي أهلاك ليهتا ياتي غير الله نادسك إلا وديت الرؤية والصمع والليلة ملك رسولك عليه الصلاة والسلام ملك جبريل عليه السلام هو ويدي شاس جبريل فالد سبحانه ويدي يا محمد أخبرني عن الحساب. وعو رسولك كجوابي أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فينه يراك ملكا ملكا العبادة سمعي سيد سدوا الله جيدوه وكري معنى إخلاص يضاع ابن موت قلت هذا محسن نغوطي قلت هذا محسن نغوطينا وحتى أنت قلت في أفراد الجنة اللي قمت بها الشم والذين بدأت هي متقين إذا فعلوا هذا السمع فاحشة دنبعون فاحشة واحدة دنبعون فاحشة واحدة دنبعون لكن ما سيكال مثل الزناء وكالاء أما السرقية تشغنيم اما بين أكله كان بين ملأ الحارة فرح ملقي قفوا أو وح جارنا أيه أو وح شوفنا أيه بأول رسماء ما تناول رسماء ما تجوج النخلة ما كل كفاح شلا هو قدم كبير هذا فرح سمايا أو مسوا ولا مو أي دولمان أنفسهم نبتدي بأي دولمان وقف فاحشة اكمل الرحم مور ولو فرى حدا ديا عديد كيف بعد كش النفس هذه و أو اي او ظلم انفسه كورتي كف خنقال اما النفس و الظلمان اي يذكر خصوصا اللهم عبيد الحق الهي و صد حقا يبعد بين النقر حدا خصوصات في عذاب فيس او تراه وحريا بل إلا هاتفر ومعايه كرتب هدا ترهي وعوه إذا ذكروا الله حصوصات ايبو حصوصتي لبا حضيهاد حصوصت الجنة دي ديسة إيا الدنبداف ديسة وقات رهي تكمن مار من كرتب إيا ذنها ذكروا الله هدا تحصوصت على ديسة دي إيا دي شرف ديسة إيا دي قيم ديسة ذكروا دي الله هدا تحصوصت إحسان كأيا وناق أوكوزا يذكر الله كل كاسي عضو خصوصاته غورته باحوزتي وحصوص ثانيه يقووا برته ان جف كات جسي كاتوبك عندي فاستغفر مر جفكي خصوصته ما يقدم بيد افضل بين اله فاستغفر الله فاستغفر الى ظافك بريا لذنوبهم يا ذنوبوده درتي ومن احد وهكوم يغفر لها ذنوبا ذنبياك الى اللهم أهال. ولم يصر رؤان دائمين ما شيكرك أي فعلو سمعين وهم إياك ويعلمون أب قد كي متقين تاجنة اللغوطة لقلي تلمان تضيه بين الشاقني سمت المان بين الشاقني أبال قدك فما جزاوهم يا ربنا تتكاس ما حضوك أبال قال تعالى خدوحوا يري أولئك قوة جزاوهم أبال قدك هذا أولا مغفرة دافت من ربهم خبى قد عادى لوعى دافو وقفوا حي كلام إلئلكي إن لقى عصروه أن لا تزين لقوا عواه وجنات جنات لا سيو أي تجري سعوته من تحت آهو سلا الانهار وبيال خالد ديل يجوك واريا فيها جنات الجذعى ده إنت على أقبل جد لوعى ديجي خلاص على رب أقبل جد خلاص المامي قفدي وشقيه ومركوش قييه شخذي سلسي يا أبا كذي كذي تنققى مثلاً واطنوكالي ونحما وحبروكالي أجر العاملين تلك الشخي يا أبا القد كذا وعاقون نحما بدا أجرهم هذا مغفرة إيا جنة اللقايب وصارعوا تكدغا إلى مغفرة تنبي دافدوا تكدغا من ربكم خبقين حقي الله يذين كدافو وجنة تكدغا أرمها بلعيها السماوات إلى الريال والأرض بلاليالويهاي وحدد الله ضربا للمتقين تتكه لك بقايا الله ضربا الذين المتقين ينفقون حوله وضبحينهاي في السراء لذنان تقول هذا يكون بحيانه هذين لديهين وابحيان والله الرائد فهذا تقول هذا ويكون بحيان وهذين والقويمين كوى قريه والعافين كوى عفية عن الناس تتكذوا المحق وذيزك والله معبوت العقا عبو حجعي المحسنين تذكتها على إيبال لخلاص ممو يلي الله نمو قتو والذين تذكت إذا فعلوا هضاي سمايا فعيسة قفح أو ظلموا هضاي تلمان أنفسهم نففيها الكودة ذكروا حصوصا ألا معبوت العقا فاستغفروا تنبيها في ضلبة لذنوبهم تنبيها الكودة دارتي ومنحدوا يغفروا كفف قال لك لا يادا الله أبوهنا ما أهان ولم يصروا أنا دائم هلا ما سيكرك أي فعلوا سمعيا وهم إياك ويعلمون أك ولايك كوة جزاؤهم أبالغتك مغفرة تنبدافد من ربهم خبقوا الحقي الله وقال دافوا وجنات داريالية قرييا لتجيو أي تجري سعطة من تحتها قرييا هديك إليها دهوصة الأنهار وبيال خالدين يابا خالدين يابا قواراية فيها جنة القدر هذا والنعمة وحبر وقال أجر العامرين تكعم الفلا أما القدر سيوح وقيم بذن أجرهم هذا حديث ما مطبران أو وريي عن علينا في بكر وحساق من فجر يذنب ذنبا ثم يتولى ثم يصلي ويزغفر الله إلا غفر كيف توقف كلامه وأندوه يصفاته لما ركعناه شو كلامه أبوه نافعه من قبلكم سناه كل غازوته واحد أيه نقول على تعالى خذوه يريغذوه حذوه خلد إني تقتين من قبلكم إن كانوا متى محمد كأرتي سناه وداي باتقي ودايكم حيكم سنة وحيه بجدية الليلة ابوحو جدية وحالا وحيه رسوس الله ديري إيا حق <تصفيق> عاصية وقال مرة إلا دابر قويو سي قوم النوح كل عدي قوم كل عدي قوم صالح كل عدي إيا انتي خلاف ودادا ساعتكتيون أو قلقا داد رسول خلايدين ديري خلافتان وحاسسان ودادبا الله دين مرينا يو قد وحالا خلافين ايتكتاي من قبل كمرتين سنان ودوئين باتاكي فصيروا صعدة في الأرض لكة قديسة صعدة فانظروا دورة كيف صدى اي كان النقصي حقبة المكذفين حقكوة بانية قريب التنبات وذيفيري هذا وركن الله أذين شاقي القرآن بيان عظيم للناس باكبه وعكسا لو عديا حقبه لو عديي فاطل كيفان لو عديي حلاشبه لو عديي haram ti wa nooga adeeyay kulka wax walba dadkii waa loo adeeyay quraankaana waa adeenaaya wa hudan hanu waa ya quraanka wa maw'idatun wa la wa ya quraanka lil muttaqin dadka in soo tilmaanay ayu waa di ya hanun buu yaay ama dadka ولا ترين مؤمنين تبارك لذين آيا مركم مؤمني يقال لا تقل لهم أيه أجياد الله يلوججره وحا مستفيدين مؤمنين سببت وحاء ويا إد الحصن يايه لبوحاء من كل مايا هذا يقبضك كل إنسان ومجاهدين كنا دق تجد لي جلأيا هذا يقوش هلا وإياه قال هذا قبل ورانا قوشينا ويا كلهما أفكون إن كانوا بجماه وصدق الله في قوله ولا تهينوا في بسيرة القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تعلمون وترجون من الله فلا يرجو إن قالوا واتعلموا يعني وإن ذن كذل بنيهم شنام سجية إذن كسر جنائيا بعزة في سيدو اديغا كو خانو جيناي نمركا اييو ييغو انو جينايا سادو ديمانهيسانا او ديمانا يا كا وو كسي مانتي جناي دي نيرادا سيدهي غالي لي مستفيدين إن تكونوا تعلمون وانهم يعلمون كما تعلمون وحي دي وترجون من الله ما لا يرجو اذا فانتم عرب شجاع كسي نيمين كا عقله ولا تيهن حج العنى ولا تعزلوا هم رغوانين وأنتم بذينك أيها الأعلى ونكوا قرأين تبضل وهذه الله دقال الله ما يقول إذنك أقرأي هل سرطيبه قرأين تلاذا إن كنتم مؤمنين هداد مؤمنين هنا تهين مؤمنين كمؤمنين تقرقار بالله باللغة إن كنتم هداد تهين مؤمنين كوا أهل الرمية وإيمان كين الرنية أنتم مولا أعلى إذنك أقرأينا أيو إيه يمززكم هدوه إذن تابتي قرحن جب في أحودي أحودي أحودي هدادكو جبتانا تدباتان اللي إذن فقد مسه القومة قال هذا وحاة قرحن جب مثل هم في أحودي أذي الله فأتنبه قال هذا اللي, اللي قدره مسلمين تدباتان قالنا كبه كبه المهلي وا لا بدنا واقاره مثل مثله في عدد أما في بدر بعض المفسرين وهي كفسر ان يمسسكم قرحهم في عدد فقد ما صلقه مقرح مثل في بدر مد عدد كو دعد مثل اجباد بدر كما ايش كلمة مثله وهي قال بدر كو قال ايوا المسلمين تو عدو كو قال اسكو مثل ما اسكو مثل ما لما الله بيجي حسابي معيّل البدر ملكي اللي قد أخبرنا كالذا تدباتاً هو اللي قد إلي تدباتاً هو اللي قف علي ملكي يضاً وحانونة يدي العمام باكو إمان دونتا هو لما أصابتكم مصيبة قد أصابتم مثل أيها مثلهما مثل أيها اللي بلاك كيرو أحد يقدي لهم تدباتاً إذن كنا البدر تدباتاً هو قد إجل تدباتاً هو خفاة أما مثل هذا labada boo dibaykha baaday oo uun markii hore igaalku maraahiibuu maray ko markii la isku bilaabay laba labatan baa gaalada laga dilay waan la eriyeey koobciye gaba gabadina wala qamtay maash markii imadaysan niman kontonina baaqo riwaayadna ay ku sheegayaan sodoni ياي نقالوا وانا قصير بدلنا هاي لبركنا هذا إيمانن هل كنا تجنده حدانه أتكانو إيه حدينا لقاه أتكانو نبناه نو إيمانن ماشي نا أكتجين وعياك اللي نكبور بفرين كنتن كا ما البور يفولين يقال كنا حاس تدو كل عاية قالذي أولا لا يي أولا بيلل باتن لجد ليه أولا يي ومشي قابتو وهي لا دافيه لا أركض كل قوة عيدة ينبورت معانك هيا إنا قال الجبطي وطا مسلمين تي أتكاتي ينحو لعنا لقبور منك مدع ذكاء عبد الله موجبه رضي الله عنه واغلي وحجي الله الله في نبيكو هخلافنا النبيين النبي لعنا لقواه وقيدين أما أنا أتكانو أما أنا لقى أتكادو ما شاء دافينا يا هاي والعاسي فجي صدنا دوها يهدو دو أه laa iyo toban in baqartay indhi karwaadaga xaliyo muslimiinta ay daxurday khalid ibn al-wali oo markaa gaala oo ciidamada darayfaysay ay arkay meeshii dambar ku banaatay oo baqoro faras buu waday xagga intuuriye oo as dambar ka soo galay oo as laba iyo tobankii gowray ya rasuulkiye ragii sa oo aryana ay gaaladii dabada oo yiri soo jeeday sidii kolka kubi neer yaayayna wa soo noqdeen خالिद ragisi gadal buukay tagay kasulki ragisi laba daban la leegay sadawatan baadul kalagadi oo allo firdan fudama bogol bayaay nabi soo hartay oo dambe مسلمين تبعى اللجرين قولا ما يشوهما هتكارين وإلا حتى يقالاتوا هتكاتوا قولي ايه مدينة القبصان لهايان ايه قولا دعوه عوضي ايه اللق تقانوا الى مكالك عاقوبة ايه ومنين تنم اشي بايقوهر لقونا صونو قول مدينة ماشي بايقوهر ايه ان لبا دين قلب اللي بتوتوت لبا دين لقد دلي ان لا اقنا لقد عاي قولك او دين انا الجوكين دي ان كوفنا هذين كانوا قيرون بها هذين بدأتو صدباتنا هذين كلماتو كوريهين نيبا جوكدان كلكا مثله في حدنوان لا في بدري بدري هذا مثلي هاو لابا الله بأي حسابان تاي ايام ساسكم هذين مسلمين هذين تاباتي قرح جب فقد مس القوم قال هذا وحاة تابتاي كين الله مرح تلك الأيام تلك الأيام مقوشة نداولها الاهبه يرواه بين الناس دخل علي زنكور يا جنائيو لكم ويوم عليكم ما وقت كان إنسان مال نوال ان الله ينجف اليوم وليا الله ملاه مركح حكم دي فق يا إن قالت كانوا مسلم كات كانوا حكم ذا سوا لو حكم ككوفاد وحول وليا الله ملاه بئيمو موجي الذين رج أمنوا حجرناي وتكاليفها يشري هذا علاج كذا وحاؤذ قالنا يقفق إيمانك وسخونية كإيمانك يسرنا وابن جرعة تلي الغسوة تروح ضوّه مركي ما قال هذا مدين اللقب حايجي إيه قال هذا لوي مانا حايجي وحلاها كلن لحدا مرك الله مرأيوا ما قال هذا اللقب صباحي إذا ما تيسون نخدين عبد الله ابني وبي يوحي المنافقه هل خسيك النخدين مرك أولي الله الذين آمنوا إذاً إنتي نتقالك كشي أهتم المؤمنين بعضاً إذن وحان مؤمنه هاين سدع بقلبه هاين عبد الله بنهوبي أي أومدح وانا كي نغره وساقالبت شرعه وحان سمين قفان إيمان كجر وما تلقى ذلك سداة رادي أي عملك اللي قره أيوه عملك كي يمتقف مؤمنه أولاً وليعلم الله إبايل وموجيه الذين دوتك آمنوا حق الرمي اولين دي دغال کا گسئی انت المؤمنینای وایسکنہ کوسئی لبہ و یتغیر بینو یاسو منکم یدن کا اگینا سو حدا کذا لدتی ودن او توضاتن کان حمزوینا مسعوب ابن عمر کوجری کو ما یو هل کو دی انا شهيد لهم بويه مسلمين إلى يهين اللهم ارتقي قيامه أنا كرسولك أو شايل وحكمت كذلِ ملك سيداتنا كذب ورسولك قاري أي نقضي أيو خلف موديخ لهم يسقى سقاطنا يا أيو كنتو كذلِ سقاطنا مقدجا يا كل كشوه حذو إلى درسي أول ذا وربك كلام يجنب ليش ماش على كرامي اللهم والله هو معبود كعذ لا يحب مجعل أذل مين قاله أو بوصة صلاة أي بوصة ذلك أي مؤمنين تلايين تعيه إليك أنه جعل يعيه حقه إذا الله ممر صدعه وعوي وليمحص الله ألا إنه فهو الذي نددك آمنوا حقه رنيين وكراحاته يدباته يلاحوه كل عيه تنبي دافه قل كان تنبي قودي إلا دافه شهدنا ما يشعل لقهه مؤمنين تلاي مغضان صدع دافقي أيهاو حدو حدعي أدعين ويمحق أفر و يمحق الأفر الذين جمر قيو الكافرين قال له وذكر كافريحي كذا بيجي أصعبنا نرجع ما هي خلافين هي كانت تقال والبجوج ولا يسنجري كذا قد من قبلك مرتين صنن وداي البجدي يضال من تعلق هذا شكى عدد ثقفته في الأرض ألقى جديد فانظر كيف سيدا يكون النقطي حقيقة حقكوة بانيي إذا بدن هذا قرآنك كان بيان عبين للناس ضد إليك حقا لو عديا يوي وهدى عنه هي هو موحية واننا للمتقين ذكع ولا تهينوا حجبعين هدى المؤمنين تهين ولا تحسنوا هم لغانين وأنتم إذنك أهل علون كرين بضان إن كنتم هي ساسكم حدو إذا قرح جب في وحد حدو إذا كن تابتي لا إذا كبر سلي أو وحد تي يداوع أديرة فقر مس القومة كان نبا تابتي قرح جب إل إي يداوع له فيه وحد تابتي مثله كان إذا كن علمنه وتلك تأليام جوجا نداوينها أولى من جوجا بين الناس تبعلي وليعلم الله اللئين موجيه الذين ددك آمنوا عقار رميه ويتخذ إبعين ياسو منكم منك سحادا وللدرت أولين تأصدوا كرامي والله إبع لا يحب مجعل أظالمين قالذا وليمعيسة اللئين هفه ونبي فيه الذين ددك آمنوا عقار رميه ويمحاق اللئين دمرقه الكافرين انت حق بيني هم حسبتم أن تدخلوا الجنة؟ تنفتح إذن واتصلي هي تعزيون حديث أحب الرجال كي يأكلوا العذى مسلمين تنال جبر سوي خجب ذن لا وعي خجب ذن لا لا يجي يا رب يرزقنا أول ما واحد مليني سين إن الجنة لساع الكوكلي إن بضاعة الله هي الغالية يا رب يرزقنا أول ما واحد مليني سين إن الجنة لساع الكوكلي إِنَّ بضاعه الله شيء الغاليه الى بعدها يجنن وغالي وحا جوي نفي اليمن يناد بحيسي اجنذك غالي كرته وصدق الله في قولي ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنه يقاتلون في سبيل موعد إن أتقريسان على الجنة جنة ذات كريسان ولما يعلم الله هو إسمه إبرمجين الذين ذاتها جهة دعاء الله ماي ومنكم يدين كملا أو يعلم هو سمجين الصابرين كواذلقاتي <تصفيق> وسمن غيرهم كمجين مجد مليني سو حداد مليني سندكرمي سو ولا تذكنتم إقالك يبلرس لما فلان هو دعي أقربانك قيبلك لي كل وين هو اللوجاري حقي عفصامي ايهاد بشن تقنين سنة وديه جيلي الى وحن نكابلني مال مر انه انك قارتيزو ايضاهم مسلمية قال الله تقال الله ماهيو بل وحن ديك نحلو قاده قوله سيداتي احضبات علي فانا قال الله عن ريقاله تعالى الى وحيري ولقد وحدظه كنت من هذا هانجلتين ايها المؤمنون تمنون توجع ليسا الموت قاري من قبل ان تلقوه أنت إذا كل من إذا واحد قاري بعد علي فقد رأيت موه أرتكب جريدي وأنت مدينة كمارخي قالها الخوات ريان إذا إذا نقصوا كذومك كوعي خالدي اللبدي بقول كدليل إنك يمتن لب دفن الله إنك ليه خج أو خل بني لجدايو هذاك إذا فقدوا عادوا رأيت موه إن هذا ركبت موتى وأنت مدينة عبد الله بن القم يعني الليلة عليه اللعنة الله أيان محودة وعي نبق عليه صلاة والسلام مصعب بن حمير وآذق رحبنان والد لي والله إني لقتلت محمد لحظوا انتو كتوري وإلك جبيي وجيك كتغري يجري محمد لي سيدانك الكاسوب باهي الكي كيرتي محمد وعدنتي منافقين يوحا إيمان كوضبس لي وائر ابو عينو دغالماينا محمد داودندي انس كانقون اسغوس حدو نوي وانااي بول حدو نوي لاي ما لاو تعالى برك ربي يري ونام محمد محمد ما الا رسول فعر رسوله معا ما ليس ربع ليس ملائك سيبوسن وديمن وخي رسوله اهرتي جيرت اي اه دماتاي ايو رسول من قبل يورتي الرسول رسول يالي تجع أفايم ماتا حديث محمد بينته كما مات موسى وعرو سيد الإنسان أو قتيل حديث محمد لا ديله كما قتيل يحيى وذكريا سيد الله جورعي إن قربتم من لابنا إنسان على عقابكم إربه نكرك أو قال لمذيلا جيمي ميادب لا غلابنايا ومن روحه ينقلب كدوما على عقابيه لبدي ساحر بودك الكوضة وقال لما النغضة فلا يبوغ الله اللاك ماهو سنبين شيئا واحدا وسيجزي الله إلى أنه أبال مرندونا أشكرين حقا دقا قصونا هذا وأبال مرندونا أيضا نحو تسودك تاي أرمتها كهات ليتاي يريدين نبيق مركي داعتي أيه عليه سنة والسلام والله وريراي عم نروحو جيرن الكنكه محمد والد انتي وادي لك شاف انت والله باهي مناجي ربه وكمان اجى موسوي سيدي موسى ابولادي جير اي بالله هذا لايا و يركما سنيا ما ديمان احنا هو اسامه موسى نحلن وحلوه هذ لا لغران واه مكرو مقنابين وقبل كل شيء بوخي كما صلى النبي جو توشاداي قريه قبل س عايش يلا مرضوك قاضي من وح جردوا ويل، قل إذا جري كو ويا مبارك كل خول أوري، ما كرتشوبنا إنه لين زي، ليش عن لبده إنه ضحذا ضا، نوكل لين وميته يا رسول الله، حدادنا لي نوادج قري، حداد ماتينا وادج عندي، كلا جريدي أكوا قدري، وأكون عدي، كل خو كو مرضك ودرينا مساعيك وشو هذاي، عمره سافح هاي، الله برحي. أعطي ورأي رأي أيها الأكثر وقالي اجلس يا عمر بوئر عمر ما فريسا وهو ليفزين هدو فريسا وإن أضرك اشكال بالله أيها الناس بوئر أما بعد من كان يعبد الله عز وجل فإنه حي دائم لا يموت ومن كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات محمد إلا رسول قد خلد من قبله الرسل قمر روحي والله لك أني تلقيتها و... من أبي بكر قرآن كحمر جبجوك يقيني عاتمه ده آيادا إن أنا المالكة كهر مغلين مركز قنعي والله فريسي واختغاز آيادك أنفعه واختغاز رسودك ده وما كان لنفس وما كان ماهاني للنفس نفق ماهاني أن تموت إنا إدماته إلا بإذن الله اللي إذن كي إنا كلمة ماهاني ما كتابا أرمق رمو مؤجرا حاجة بنا لقام مدعي ومن روح يريدونا ثواب الدنيا الدنيا فالقود كأتقف ربا إن آخرى ربين نؤتيه وانسينينا منها من الدنيا الدنيا ذي وحانك السينينا ما أخذنا له ما شاوحوا ربا ماه به أول لغة دلالة سيني وَمَنْ روح يرتب عملك صمينا يثواب الآخرة آخرة إن أول جد كاتل قف كدونا ينا نوتيه منها آخرة وعكسهنا وزناجذي وأول مرينا هنا الشاكرين أدخل لكم هذي أم حسيبتم أيها المؤمنون ما وحاظم أن تدخلوا إن تقاليسن الجنة, الجنة ليسا ولما يعلم الله يسألكم أبا موجين الذين دعك يهدو تعلموا منكم يدinka يدinka ميرا أو يعلم إلى أوسا موجين الصابرين تذكر دلقتا ولقد وحدوا إنك كنت مهني جرتا كمنونك وجه ليس الموت جاري من قبل أن تلقوه انت إذا لكل من فقد وحدوا ان رأيت موه أرقتين موتك وأنتم وتنظرون لا ورايح وما محمد محمد ما إلا الرسول ما هان وعك له قد خرب أيهراول ماتي من قبله أرتي الرسول رسول ولم باتك تي يجيبوا لميدهي إسعوا نصير بهودي منايا أيهفايم ماتا هدي محمد كما ماتا موسى أو قتلا عديلا كما قتلا يحيى وزكريا إن من الله على أعقابكم إذنك إربيه إني كوركوضة وقال لماذا لغيه من مياتب له النقوناية روح ينقلب قدومه على أعقابيه لبدي سعر بوت كوركوضة إلى الكفر النقوة فلي يضر الله إلى كما أسنبه شيئا وحده وسيجد الله أن له أبال مهندنا الشاكرين ممن كدد كسونا وما كان من أهان للنفس نفي أماهان أنت موتا إنا إلا بإذن الله خبئ أقلاشد إنا قدمة ما هان كتابا كتب الله ذلك كتابا إلا هرينتا وهو ديغي كتاب كان مؤجلا لما دليهي ومن روحه يريد ربع ملكو سمين ثواب الدنيا الدنيا بالغد كذا فوح الدونية نوتهم منها من الدنيا الدنيا ذي وحنكسينينا ما قدر له وحيء الله قدري ومن روحه تريدون أن يعمل كذا سواء بالآخرة آخرة بل قد كذك دون أن نوتي واسينا هنا منها آخرة أيام خرج ربك سينا قدرني وسنجي وهذا مرينينا هنا الشاكرين تكال لكم هذه هذا في عندنا المريناه وكائن من نبي وليوح الأن تجرب صعوبة وكائن بدنا من نبي نبي بدنا قتل أودا على ماي قتل غيرك له معه النبي لجري ديسا في بيونا رماء الله تقام كثير فربضا فما وهن ما ينجلعين لما كدرتي أصابهم كل في سبيل الله إلا الدين تيسا كريالدة لوحيكوا قاري إجارية الأوعة نبياش أولدك لم يجري إيا أخيارت الله جريتي لما ينجلعين وما ضعفوا لما ينبع سنانين وما استكانوا اذن اميا هجن والله اب احب ووجع علي اصابري تلقى صبر وجعلي يا ايها الطيب وحيدين كبر سدي كل قال دي دي يا ضاغبه ديين كبر سدي مش دي وش وما كان منا هان قولهم اخيار تهور هذلكم الا ان قالوا ان يراد المهانه وعكله ربنا يا ربنا انك الرب جلنغ اغفر لنا الا نودع ذنوبنا ويقولون بيال خانو قالوا إسرافنا حد قدبنا في أمرنا أمر كان جديسا أنكو حد قدبنا وصابت الله سوك أقدامنا لغاها ناقا وانصرنا ألا نوهي اللي على القوت لا تكره كوهي اللي القافرين حق الداني فأطاههم الله ألا وحوسي هو هذا الدنيا الدنيا ذا عبال قد كذين وقولي يا جبا جبا هذا الدنيا يفرتان وحسن الثواب الأخرة أخراف القدفة ذوناك هذه وجنان واسي والله معبوط حقا عبو حجالي المعصنين تتوناك الصميون وكأي بضنا من نبي نبي بضنا قتل لديلي معه نبي الجريدي في البييون اللعقون كواللون نسبي كثير فربضا فما هو هن حبيل الله ما ينجي لما كدرتي أصابهم كل عي في سبيل الله إلى جدكي ساكل عي وما ضعوفوا من ينتبر تبربالين وما استكانوا عذبوا ما ينهجن والله أب يحبوا عجعيها أصابرين كوى الصفرة فكونوا مثلهم أخيات الله مثلهم وما كان من أن حولهم هذا الكيكوهد له إلا أن قالوا إن يرهد المهان وعكال ربنا يا ربنا أنك الرب كان لغفر لنا نوضع جنوبنا تبي يأكلنا هي واسرافنا حد جذبنا في أمرنا صرنا ذا جذيع ذا همك حد جذبنا وصبيت الله وصوب أقدامنا رجعنا نجا نل كوسوب هي حق ونصرنا اللون وجرجر على القوم الذكورك الكافرين حضة دنيا فأطهمو الله اللوحوسي ثواب الدنيا الدنيا ذا فارك اليوم قولنا واحدا كبكنا واحدا تدي يدنا وافرتين يا دنيا وحسن ثواب الاخره اخره امل قدك يدي فينا او جنانا الى والله معبودك حق يحب وحج علي المحسن تكوناك سميوه جايو هل الذين امر كل كيده دكي مركو قيبسمه وممن يغاروا قيبسمه بمن تو عينه كاركوده ولقمه يا كيشه عليا اس ولا لكن هذا هذا هو مُؤمن أتقال ورقي يشين كانوا بقول لا عيسى ألا تعال خذوا حري الذين دت أمنوا حقهم يي إنتو طيعوا حدا تري يشل الذين واه كفروا حق بيني يي يردروكم وإذا نقايان على أعقابكم إربيه نكر كورة إذا نقايان فتنقلبوا قدوما إذا خاسرين إذا كتعب كيم باي بلله بل ما الحق لحقه ورك سيالا مولاكم إذن ما ملا يا سيدنا وهو أدا أي خير الناصر انت كاركة الله أهو خير بلدنا سألقي وأنشد دوناب أبييري في قلوب الذين كون الله بياك هذا تفروق على بي بما كي سببتي أي أشركوا إلى الله بالله إلى أي غيرك عباده وحيله وداعية ما أصنام لم ينزل ابوه سنتجين بهمارا سلطانا عوج وما ولهم هو غاده النار وليس مطلوبا عليم قوه ظلم فلي ما لا يكون غاده حتى ساغ بافيه بلبل ايجان سنقي وحيت المامش كل كلمه لذي جج دغاك وحضور دمادي نيل حار دم بعيد ايوا وقف ولي ابو marka asar rasuulka yar kusoo haroon bandeen oo boqol iyo kontona wixii dhinday iyo wixii noqday wixii kana way iska firdheen boqol iyo kontona markaa rasuulka kusoo hartay cidagana meel fiira ayay joogan waxa baahnaa faanay Abu Sufyan oo تجيبوه yaa Muhammad xasoorka yiri falaatu jeeboo sara amr sedda goor وقال لك يا عمر سدع قربه مدلو يا ري سدع ذي قربه اللي رمهد لي كل كاس فيه أما هؤلاء فقد موتوا والله ما ألمسان كواس داكت انت يكون جيلا عمر بايش واي لعنة الله عليك يا عدو والله والله إنهم لاحياء بيه سدع لك ألمسان مالك هو أقضي وهو يرى أعلى هوبال اهلا هوبال واسنا ما يعابودي جيران أعلى هوبال أعلى هوبال أعلى يعني مرهب ديانو أنك برصاني تدباتاً دي الجرعي سنمكي مكان نغوثوك أيو قولي يا جرقارك بساري نبقى يرى أجيبوه ما عندنا الله أعلى الله اعلا الله اعلا الله أعلى مركي له جوابه لنا العزاء ولا أبو سفيان وهذا يا أحزن أنكما كنوا يال أنوسر يا إنكم مقفتان ألا تجيبوه رسولك يا ليه معناه لنا المولى ولا مولى لكم فجمعوا شجر عيد صدي ويكون من ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم أنت مركي لا يصداف سوي يوبلن غطاي أو يري منتم مال إنت على كله يعوذ بي محمد ونات وهو اللغو باللنقاذة الليين خلقاته اللغو كرالاب أرور صدي لحده مركز يسيه مرايا خصولك يرد يسيه الميتكين اللا الدوغة المدينة اللا تقاي شيدان بعد ده جوك صدي حمراء ولا سدماء الليين كما فضن مكو وحو يرنمانكي مانتيجي العين فضوات النواكد نشي لا عفضنا شكماكي نحن كران حقان سعطان بشان, بشان بش هادا باطبابو شيسانا أو تون نقلة صوت البرجوي أو سفيران مركبة هلا تشاري هلذي أنتي شعرت النبج أو وحي وركي باوجيم وعلىي أو سفيران وحول أو النقلة أو وحي هلا صادم أي حي ناي مجازر حزول كبير نكعية سوق المين هذا يتعي نوعي ذاتي وحتريد الله الحين راعي ماي هيسكجر عن قليل كلام أنتي وحد ما صوب هذا وح على هذي عادوا رسول ذو الملك تن اين شيخه يا رسول الله مغلايه كيري قيمي مر كواصيل الربي عادوا سودين وكتل ايا باهي ني سميد الكل كي موجه رسولك يا اصحابك وي باهي اول لي ابو سفيان حمراء فقيسي حمراء من الله ما من يمكنه تدلون بهي سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب قال لك اي ما جاءت نقول ايا اللغه غار ايوا الذين ادرك امنوا حق رمهين ان تطيحوا حدا صليس الذين كفروا قالوا يريدكم ويل نقيا على عقابكم اربيه نكركوا فتنقلبوا ولا نيس خاسري انكم تعبكين بو اخري بلله إله أطيع خليه مولاك ما مليهني يا سيد كينا وهو أبا خير الناصري انت كاركارتا هو خير بادا سنلقي واره دينا في قلوب الذين كوو الله بيالكول كفروا قالوا بي الروح باركاك بما كي سببتي باركاك على البطولة وقره دينا أي أشركوا اللوذا بالله معبود حقا ما أصنام بين اللوذا لم ينزل أباو سنتيجين ايه ما قا عابده بسلطان حج وهم غيقودة الناروي وبيسمة وظالمين كواق قر ترسبي ماليكونا قادا نارتاس اوه باسية بلابادا ولقد صدقكم الله ولقد وحدف صدقكم الله خب انو اذين رمي وعده يبوهي الى ايهدو اذين يبوها انو اذين قرقانه حقا علينا نصر المؤمنين يباهي والايدين رميه القرمى اتحصونهم قلتها دقال لما يسان بإذنه أنه إذن كي يكون دقال لما يسانه سينو تلماني فقال كماركو بالله دي افرد الليش داري قال دوان اللباحس دي وان اللبورس دي لا اللباحي لبي الله بعتنه وان لقد دي قلت انت عداماركي باكو طوزنا إذن سيدانو ربي إذن كرميه يباهي لكن حتى إذا فشلتم حداد بيغده اوه تنازعتم مرتين في الامر امركي النبي قدكم مرتين قولوا بيبورت فوشي ماشي هدافين اللي يري يري لماذا محام بورت اكر فولانينا فقد انتصار اخواننا تتكاينيات كاذا يحيالين يعني امركي اللقاء بيحين وتنازعتم حداد مرتين في الامر امركي النبي قد اوه عصيتهم ماشي اقدفاته كتي من نساهم ابصوا بنيه عاسسه ما شو جوغة إبن يريكا تكتال من بعد ما متككتال أراكم إباوه أنت سيئا ما تحبون الواحد عشيين قبقبي يقوله كانت يقول إريضي الابتدين اللقب صدي حداد أراكتان كصولك إنتات خلافتان أمركيسي أتشودكتان منكم محايدين كميدة مندد يريد الدنيا الدنيا الربا ومنكم محايدين كميدة مندد يريد الأخيرة الربا قولني عبد الله بن جبيرة يالله يتبنكي مرتكده ويليه إذ خالد من الوليد لايه آخر الدوم بي عاي. ثم كقدال بصرافكم اللي إذين جاهدي عنهم قالوا نبالنا اللي إذين قالوا انت كالواب تعدى بدني مديني قريه يكوشفين ليبتليكم إلى إنو إذين جرابوا والله إذين جرابوا أما هذا ولا قد عفا اللي هو عف عنكم حقين نحاجر إنتي إذن كارتا إذن كفلًا شاكوا واقوا عي شاك نوالا داوا عي كول إيا قرقار نوالا وعي هلا ساب إذن كتولًا حدي الرب عضابك إزلا إذن كدره مبابيلا إذن ولقد عفى إبوا عفيا عنكم حقينا يا الله نقن والله إبذو فضل لقال الله صاحبه على المؤمن ذكروا ما إيه إلى كوركوضا دائما وأبدا إبدأ علي ولقد وحده صدقكم الله الذين إذن رمي وعده يا باب في قلقار قل قل إذن يا باب إتحصونهم قلت ألا إذا ألم إذن بإذنه ألا إذن كأتصمينا حتى إذا فشتم حدات بيخلانة بنجرتان وتنازعتم مرنتان في الأمر أمرك رسولك إن لكم مرمى معها إلا يالو أرى أدمرك رسولك كن مرنتان وعصيتم ادرسوك عزيز من بعج ما مدقى ما بعد ما مذاك قذا أراكم اي دويد انتسيه ما تحبون بعد جايين وقولي يا قبا قبا منكم محايد كامله من قر يريد الدنيا ربا وخولهايان لا دوين له قالوا اسعر رئيسه وحكفرو منكم محايد كامله من يريد الربا الاخره وجنا ربا ومن مال يقول باموقن امرك رسولك الى لنايا عبد الله بن قام سالي شكيل لجري فوق جبالي روما تقول لاي ثمك غدالبا عرفكم اله ادنجادي اي ديغي اي دكدي انكم قالدي والي نك جادي اي وعررتن ليبتليكم في الظل انجرب درت رسولك كل وقع ما وقع دا وعباداي دي الماداي غون درادد بقا شاددك غبنمدي واجبتي ولقد وادبا أفعل بينه عفية أنكم عادين أنتي ذين كرتاء ذين كفلا إقبل بي آخره ليدين ما عجز الله من عبدك عقل ذو فضل نقال الله صائدا على المؤمنين حقدك رميء كرك وذو لا قاليه والله على